وذلك ه و ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ينادون ل م ق ت ا ل ل ه أكبر م مقتكم ا ن ف س ك م إذ إ تدعون ل ى ا ل إ ي م ا ن فتكفرون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 هو الذي يريكم آ ي ا ت ه وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إ ل ا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لينزل موسوعه ا ر ز ل ن ا يغفى ب ل ى ا للعلوم ه الاسلاميه ك ل ي و ل اسماء ح الله الحسنى ر ا ي و م تجزى كل ن بما ك س لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب وانذرهم يوم ا ل آ ز ف ة إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 كانوا هم أ ش د منهم قوه و آ ث ا ر ا في ا ل أ ر ض فاخذهم الله, الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 وما كيد الكافرين إ ل ا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى و ل ي د ع ربه إ ن ي أ خ ا ف خاف أن أ دينكم يبدل وقال أن الأرض يظهر في الأرض الفساد و موسى إ ن ي عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم ا ل حساب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إ ي م ا ن ه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 إ ن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في ا ل أ ر ض فمن ينصرنا من باس الله إن جاء قال فرعون ما اريكم إ ل ا ما ارى وما اهديكم إ ل ا سبيل الرشاد وقال الذي آ م ن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح ي وعادي وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من ه ا د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 ومن عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فاولئك يدخلون ا ل ج ن ة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أ د ع و ك م إ ل ى النجاه و ت د ع و ن ل ي إ ل ى النار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 النار ي ع ر ض و ن ع ل ي ه ا غ ل ن ا وعشيا ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا آ ل ف ر ع و ن أشد ا ل ع ذ ا ب وإذ ي ت ح ا ج و ن ف ي ه فيقول الضعفاء, فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م م خ ن و ن عنا نصيبا من النار الذين ا س ت ك ب ر و ا إنا كل ف ي ه النابلسي ن ل ل ع ا ب ل و ق الاسلاميه ل ذ ي ن ل النار لخزنة ن ج ه م ا د ع و ا ربكم يخفف عنا س و ع ذ ا ب ق ا ل و ا أولم تكتأتيكم رسلكم ب ا ل ب ي ن ا ا ت ق ل و ا ب ل ق ا ل و ا فادعوا م ا دعاء ا ل ك ا ف ر ي ن إ ل ا ف ي ضلال لنروا إنا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 م و ل الألباب فاصبر إن و ع د ا ل ل ه حق و النابلسي س ت غ ف ر ذ ب ك و ربك ل ل ع ل و ن في آ ي ا ت ا ل ل ه بغير س ل ا ه م إن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 و ص ر ك م ف أ ح س ن ص و ر ورزقكم ك م من ا ل ط ي ب ا ت ب ل ك م ا ل ل ه الله ربكم فتبارك الله رب ا ل ع ا ل م ي ن ه و ا ل ح ي ل ا إ ل ه إ ل ا هو, هو فادعوه م خ ل ص ي ن ل ه ا ل د ي ن الله ح م د ل رب ا ل ع ا ل م ي ن قل ى نهيت ن أ ع ب د الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت أ ن اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم ل ت ب ن غ و ا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل و ل ت ب ن غ و ا اجلا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 ادخلوا و أ ب شركه ن م خ الهدى شركه دعويه حق فإما ن غير ربحيه ع ض ا ل ن ع ذات مضمون ولقد ن ا ر ج ت م ا ع ن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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه و آ ث ا ر ا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَ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 بالله وحده وكفرنا ا ب م و ه و ع ه ا ل ن ا ب ه مشركين ف ل م ي ل ف ع ل و م ا ن ه م ل م ا ر أ و ا ب أ س ن ا سنة الله ا ل ت خلت ي في قد عباده و خ س ر ه ن ا الكافرون ل ك